عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العريه أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال المصنف رحمه الله باب العرايا العرايا جمع عريه، وسبب تسمية العرايا بهذا الاسم بعضهم يقول لأنها عرت من أن تخرص. للصدقه بمعنى أنه إذا جاء الخارس يخرص الثمر من أجل أن يقدر الزكاة فيها فإنه لا يحتسب هذه العراية لا يحتسب هذه النخيل مثلا التي هي من قبيل العراية غير محسوبة لماذا غير محسوبة لأنها ليست في ملك صاحب الثمر فهي خارجه عن ملكه وبعضهم يقول إنها سميت بهذا من أعرى الشيء أو عرى النخلة إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة كما كانت تفعله العرب في يعني كأنك تقول إنه منحه إياها أو أعطاه إياها عطية ومنحة فهذا أصل معناها عند القائل بذلك يقول إنها قيل لها العراية باعتبار أصل المعنى اللغوي عند العرب أن الرجل كان يأتي إلى بعض النخيل ويعطيها لبعض الفقراء يأتي للفقير يقول له لك هذه النخلة تأتي وتأخذ ثمرها متى شئت فيكون هذا الثمر قد منح لهذا الفقير والإمام مالك رحمه الله يرى أن العراية كما سيأتي أنها راجعة إلى هذا المعنى في الشرع في الشرع لأن الإمام مالك رحمه الله يفسر العراية بالشرع بأن الرجل يمنح لأحد من الناس هؤلاء لفقير أو لمحتاج نخلة مثلا ثم بعد ذلك قد يتضرر من دخوله في بستانه كل يوم يدخل أو يرسل عاملا من أجل أن يجتني له الرطب فهذا الإنسان لا يريد أن يدخل بستانه أحد فتختلف الأيدي في هذا البستان فيأتي إلى هذا الرجل الذي أعطاه ولا يريد أن يرجع بهبته ما يريد أن يقول تراجعت لا أريد أن أعطيك لأنه لا يجوز الرجوع بالهبة والعائد في هبته كالكلب يعود في قيده، فماذا يقول له يقول خلاص نحن نخرص هذه كم تساوي من التمر وبإذن الله عز وجل سنعطيك بقدر خرصها من التمر في وقت في وقت الجذاذ ولا عد تدخل البستان سنعوضك عن هذا التمر فالإمام مالك رحمه الله يفسر العراية بهذا التفسير ويحتج لهذا التفسير من قوله صلى الله عليه وسلم أو من حديث زيد بن ثابت الحديث الأول هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه لصاحب العريه أي يبيعها بخرصها لصاحب العريه قال صاحب العريه هو الذي أعطاه ووهبه ومنحه صاحب النخل صاحب العريه فأضافها إليه أن يبيعها بخرصها وعلى كل حال هذا لا يخلو من إشكال لأن معنى العراية الذي عليه الجمهور أوضح من هذا المعنى وهو أوفق وأقرض إلى مقاصد الشريعة والجواب عن هذه الجملة في الحديث يأتي بيانه إن شاء الله على كل حال هكذا فسرها بعضهم وبعضهم يقول لعروها عن الثمن هذا الإنسان ما عنده نقد ما عنده قيمة لهذا التمر لهذا الرطب فيعطيه تمرا بهذا الرطب بخرصه تقديرا على كل حال وبعضهم يقول غير ذلك لكن المهم أن يعرف معنى العراية في الشرع العراية هي أن يبيع الثمر الثمر على رؤوس النخل ب خرصها بالتمر بخرصها بالتمر بهذه بهذه الصورة بعض أهل العلم يزيد وينقص في تعريفه على كل حال لكنها تخرص ويقدر هذا الخرص بالكيل فيأخذ مكان هذا الرطب من التمر طبعا جاءت مقيدة كما في الحديث الآخر بالخمسة الأوسق بحسب هذه الرواية بالشك ولهذا بعضهم يقول فيما دون خمسة أوسق كما سيأتي وبعضهم يقول في خمسة ما لا يزيد عن خمسة أوسق خمسة أوسق فما دون هذه صورة العراية وذلك أن الرجل يكون فقيرا محتاجا إلى الرطب فيأتي إلى صاحب النخل هذا ويقول له ما عندي شيء وهذا هو الشرط في العراية أن يكون هذا الإنسان عند كثير من الفقهاء أن يكون فقيرا ما عنده شيء يدفعه في مقابل هذا الرطب ما عنده نقود ولا عنده شيء آخر يمكن أن يدفعه مكان هذا الرطب يعني ما عنده مثلا شيء يمكن أن يعاوضه به كجهاز أو ثياب أقمشة أو نحو هذا من الأمور التي يتمولها فيمكن أن يدفعها ويأخذ في مقابل لذلك من الرطب ما عنده شيء عنده تمر من السنة الماضية فهذا التمر هو يريد أن يأكل رطبا فيأتي إلى صاحب الرطب ويقول له خذ هذا التمر هذا التمر كم مثلا عشرة كيلو عشرة كيلوات مثلا فينظر بقدر ذلك من الرطب عشرة قليلة لكن كل مثلا مئة كيلو مئة كيلو بشرط ان تزيد عن خمسة اوسق يعني ثلاثمائة كيلو فيقول خذ هذه مئة كيلو من التمر بخرصها من الرطب تخرص كم هذه المئة كيلو يقال والله بهذه النخلات الثلاث مثلا طبعا الذي يخرص يكون عنده خبرة ومعرفة وحذق لكنه هنا ما يتأتى التماثل لسببين السبب الأول أن الرطب إذا جف يضمر ويخف وزنه يذهب ما فيه من الرطوبة والسيولة الأمر الثاني أنه يخرص على رؤوس النخل فلا يمكن أن نعلم التساوي بل حتى لو كان على وجه الأرض ما يمكن أن نعلم التساوي ومعلوم أن التمر من الأموال الربوية لا بد فيه من التقابض ولا بد من التساوي تماثل فهنا يكون ذلك مستثنى في باب الربا العرايا مستثنى من قاعدة الربا لماذا استثنية من قاعدة الربا من باب التيسير والتسهيل والتوسعة على المحتاج طيب وهذا يرجع إلى قاعدة وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجه، فهنا التحريم من باب الوسائل باعتبار أنه لا نتحقق من من التماثل والتساوي فيؤدي ذلك إلى, إلى الربا وإن كانت هذه القاعدة ليست محل اتفاق لكن يكفينا أنه ورد النص بجواز العراية سواء صحة القاعدة سلمنا بها أو لم نسلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صريح في جواز العراية فيقال يجوز للإنسان إذا كان محتاجا طيب لو جاء غني وعنده تمور كميات من التمور يريد أن يتخلص منها من أهل العلم من أجاز هذا وقال لا فرق ومنهم من منعه باعتبار أن الرخصة هنا إنما هي للحاجة قالوا هنا الحاجة غير موجودة مع أن الحاجة بإطلاق هكذا بالنسبة لهذا الغني قد لا يكون دقيقا باعتبار أن حاجته هو أن يصرف هذا التمر ويأخذ مكانه من الرطب هذه حاجة بالنسبة إليه فقد يكون ذلك داخلا في الاستثناء من أهل العلم من اشترط أن يكون ثقيرا لا يملك شيئا آخر يعاوض به غير هذا التمر هذا جعله شرطا وكذلك قالوا أيضا أن يكون ذلك فيما لا يزيد على خمسة أوسق سيأتي بيان هذا إن شاء الله في الحديث الذي بعده على كل حال هنا قال باب العراية وغير ذلك هنا ذكر هذين الحديثين في باب العراية ثم ذكر في الأحاديث الأخرى بيع الثمر قبل أن يؤبر وإذا أبر من باع نخلا قد أبرت تكون لمن هذه الثمرة بيع العبد الذي له مال كذلك ايضا بيع الطعام قبل استيفائه، وكذلك مسألة بيع الخمر بيع الاشياء المحرمة والخنزير والميتة والاصنام وهذه الاشياء التي قال باب العراية وغير ذلك يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه أي يبيعها بخرصها لصاحب العريه قلنا هذا الذي يحتج به الإمام مالك رحمه الله على تفسير العريه بما ذكر ولكن يمكن أن يقال رخص لصاحب العريه أي يبيعها بخرصها أي يبيعها بخرصها يعني من التمر صاحب العريه هو صاحب النخيل الذي فيه هذا الثمر فيه الرطب هو صاحب العريه ولا يعني ذلك أنه قد منحها ووهبها لإنسان آخر من غير من غير ثمن ثم بعد ذلك يندم ويريد أن يدفع الضرر عن نفسه فيعطيه مكان ذلك من التمر لا يلزم من هذا لصاحب العريه فهو صاحب التمر صاحب الثمر الذي يكون على رؤوس النخل أن يبيعها بخرصها يعني لو أنه باعها جزافا من غير خرص فإن هذا لا يصح فلا بد من تقدير هذا وإنما يرجع في التقدير إلى من كان له معرفة وخبرة بهذه الأمور فقال ولي مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وهذا القيد مهم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا لو أنه باعها بخرصها بالنقود فإن هذا لا يقال له العراية ولا يدخل في باب الربا أصلا ولو أنه باعه بثياب أو بنحو ذلك فكذلك بخرصها تمرة يأكلونها رطبا وهذا القيد أيضا لا بد منه يأكلونها رطبا يعني لو أن الإنسان جاء واشترى ثمرة, ثمرة النخل رطب بتمر قال أنا أريد أعطيك هذا التمر مئة صاع بهذه النخلات الثلاث طبعا خرصت قدر هذا يوازي هذا الرطب الذي على رؤوس هذه النخلات الثلاث وهو يريد أن يبقيها حتى تصير تمرا لمعنى وهو أنه لا يريد أن يكون عنده التمر من السنة الماضية فهو يريد في النهاية الموسم تمر جديد هو يستطيع يشتري كيلو رطب وكيلو وين رطب وما أشبه ذلك في كل يوم أو يومين لكن هو يريد الآن مئة صاع من أجل أن يحصل على تمر جديد لاحظتم الآن؟ الآن هذا ما هو محتاج للرطب، فماذا هذه الصورة؟ هل تجوز؟ الجواب ما تجوز، ما تجوز لأن هنا قال يأكلونها رطبا يأكلونها رطبا فهذا هو المقصود، وكذلك لو أن هذا الرطب قد اجتني من من النخل وضع. في محافر على الأرض وجاء إنسان بتمر وقال قدروا لي هذا الرطب إذا جف كم يوازي من صاع من هذا التمر عندي عشرة آصع من التمر قدروا لي من هذا الرطب وعطوني هل هذا يدخل في مسألة العراية الجواب لا وهل لي الصورة تجوز الجواب لا لأنه بيع ربوي بربوي تمر في وهذا الرطب كما قلنا ينقص إذا يبس فلا يجوز طيب لماذا لا يجوز يريد, يريد أن يأكل رطبا هو حينما يشتري النخلة على الثمر على رؤوس النخل يأكل منه فترة الموسم كاملة يعني فترة موسم الرطب فهو كل يوم يذهب ويجتني بعضه ويبقى لكن لو أنه اشتراه وقد اشتني إنما هي أيام ثم بعد ذلك فيذهب المقصود من هذا صدى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أو سق أو دون خمسة أو سق نعم رخص في بيع العراية طبعا هنا إطلاق الترخيص مقصود نعم. فال... لأن الأصل في الباب المنع والتحريم لأنه من الربا فهذا مستثنى منه رخص في بيع العراية في خمسة أوسق في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أو تفيد ماذا؟ التردد والشك وهذا الشك من الراوي فالآن ما هو المتيقن عندنا؟ الخمسة أوسق أو ما دون الخمسة أوسق؟ ما دون الخمسة أوسق طالما أنه وجد الشك فهل نقول نأخذ بالأعلى خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق؟ فنقول نأخذ بالأعلى ونقول تجوز العراية فيما بلغ خمسة أوسق فما دونها أو نقول تجوز العراية فيما لا يبلغ خمسة أوسق يعني فيما دون الخمسة أوسق ماذا نقول الأول للثاني الثاني لماذا نقول بالثاني لأنه المتيقن المتيقن أقل من خمسة أوسق ما بلغ الخمسة أوسق مشكوك فيه وهنا حينما يكون مشكوكا فيه نحن ندخل في باب الأصل فيه الرخصة ولا المنع المنع لأن هذا من أبواب الرباء فنأخذ بالمتيقن ونقول فيما دون خمسة أوسق فلا يزيد فلا يبلغ الخمسة وإن قال بعض أهل العلم بالخمسة فعلى كل حال هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم طيب هنا مسائل هل يقاس على هذه الصورة المذكورة في الحديث؟ ولمسلم بخرصها تمر نعم بخرصها تمر لو أردنا أن نقيس الثمر الذي يجف بيع الرطب منه بالجاف العنب مثلا وهو في الشجر إنسان عنده زبيب وجاء وقال عندي مئة صاع من الزبيب وأريد أن أبيع أريد أن أشتري هذا العنب الرطب بهذا الزبيب هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هو من حيث المعنى من حيث المعنى واحد فيما يبدو من حيث المعنى واحد نفس الشيء هذا ثمر رطب وهذا ثمر جاف والمسألة ترجع إلى الخرص وأهل الخبرة يقربون ذلك ويأتون بما يدانيه ويقاربه والحاجة موجودة ولكن هذا والله تعالى أعلم يمنع في غير التمر لسببين السبب الأول هو وجود النص كما في البخاري من حديث زيد بن ثابت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العريه بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك خلاص فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل الأمر الثاني أننا نتحدث عن استثناء ورخصة من أصل وهذا الأصل هو المنع والتحريم في باب الربا فلا يتوسع فيه بالقياس ما يتوسع فيه بالقياس فيمنع من جهة النقل بهذا الحديث ويمنع من جهة النظر أنه لا يتوسع في مثل هذه الأبواب من جهة الأقيسة. والله تعالى أعلم طيب تكفي هذه المسائل صدى نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع نخلا قد أُبِّرَت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم من ابتع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع نعم من باع نخلا قد أُبِّرَت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أُبِّرَت يعني إيش؟ هم. يعني لقحت لقحت فتأبير النخل أن يؤخذ من الفحل من طلعه ثم بعد ذلك يزر من غباره أو بعض أجزائه توضع بين في ثنايا طلع الأنثى فهذا هو التأبير تأبير النخل يقول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع فالهاء الضمير هنا يرجع إلى النخل المؤبر كما هو واضح فثمرتها للبائع إلا أن يشتريطه المبتاع يعني يعني المشتري طيب الآن هذا ظاهر الحديث أن الذي أبر هو الذي يكون للبائع إلا أن يشتريطه المشتري. لو أنه قد أبضر بعض النخل ولم يؤبر بعضه لسبب أو لآخر بدأ يؤبر فأبضر نصف البستان ثم بعدين جاء إنسان واشترى منه النخيل فما الحكم الثمرة تكون لمن؟ للبائع ولا للمشتري من أهل العلم من قال إنه إذا أبر بعضه فإنه يلحق به ما لم يؤبر دفعا للمفسدة ما هذه المفسدة؟ قال المفسدة اختلاف الأيدي على هذا البستان يبدأ هذه نحن أبرناها وهذه وهذه وهذه لنا خلاص نحن بعناك هذا لكن سنأتي طول الموسم كل يوم ندخل ونجني من هذا الثمر من هذا الرطب وهذه الثمار وهذه النخيل أنت الذي أبرتها فهي لك يعني الثمرة ويصبح هذا البستان في فترة جني الثمار وتختلف فيه الأيدي البائع والمشتري كلاهما يدخل ويأخذ منه فمثل هذا قد يحصل فيه ضرر على المشتري ومن أهل العلم من قال يلحق به ما لم يؤذر إذا كان قد أذر بعضه مع أن ظاهر الحديث لا يدل على هذا وبعضهم قال إذا كان النوع واحدا لأن من الناخيل كما هو معلوم ما لا يكون له طلع إلا في وقت متأخر يعني يؤذر بعد مدة فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم دل على ظاهر الحديث أن ذلك يختص بالنخل الذي قد أبر فقط فهو الذي يكون ثمره, ل... ل... ل... ثمره للبائع ودفع الضرر الذي ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله يمكن أن يدفع بماذا؟ بالاشتراط يقول أنت قد أبرت خمسين نخلة لكن أنا اشتريته منك الآن بهذه الحال وهو لك هذا الثمر فمعنى ذلك أني سأبقى مشغول بك طيلة الموسم فيكون هذا الثمر لي يقوله المشتري اشترط عليه ولو زاد في الثمن فمثل هذا يمكن أن يدفع فيه المفسده. فالأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يختص بما أبر دون ما سواه وهنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع يدل على جواز الجمع بين بيع وشرط وهذه المسألة فيها تفاصيل لكن يدل على هذا القدر منه ما يصح ومنه ما لا يصح والشروط في البيع معلوم أن منها ما ينافي مقصود البيع ومنها ما لا ينافيه ولا يقويه ومنها ما يكون مقويا له فهي ثلاثة أنواع من هذه الحيثية ولها أحكامها على كل حال منها ما يبطل العقد ومنها ما يبطل به الشرط. ويصح العقد ومنه ما يصح به الشرط والعقد ثم قوله صلى الله عليه وسلم هنا ولمسلم وهو أيضا في البخاري من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله للذي باعه ماله للذي باعه الآن من ابتاع عبدا فماله للذي باعه هذا هل العبد يملك يملك ظاهر الحديث أنه يملك فماله أضاف المال إليه والذي عليه عامة أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله أن العبد لا يملك العبد لا يملك طيب كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع هذا يمكن أن يكون بأن يملكه إياه سيد مثلا يقول له خذ هذا القرد فهو لك خذ هذه القلادة فهي لك جيد خذ هذه الساعة فهي لك ويمكن أن يكون قد كاتبه الآن بالمكاتبة كيف يدفع أقصاط ثمن يأتي الإنسان مملوك لسيده ويطلب منه الكتابة بحيث يتفق معه على ثمن يقول تدفع لي خمسين ألف ريال ويجعلها على نجوم معينة على أقصاط يقول كل شهر أدفع لك أربعة ألاف ريال خلال المدة الفلانية إذا ما وفيت فإن الكتابة تبطل ويكون ما جمعه من أموال سواء من كسبه أو من الصدقات التي أعطيت له ترجع لمن ترجع للسيد يملكها السيد ولهذا لما قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي أتاكم أتوهم من مال الله الذي أتاكم فسره بعض السلف يعطى بيت المال يعطى من الزكاة لا شك أنه يعطي من هذه الأشياء لكن أيضا السيد يعطيه يعطيه كيف يعطيه يسقط عنه بعض هذه النجوم بعض الأقساط وكان بعض السلف يستحب أن يجعل ذلك في آخر يعني القسط الذي يسقطه السيد يكون هو آخر قسط كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن بعض السلف لماذا قالوا لأنه قد لا يوفي لا يستطيع يعجز ثم بعد ذلك ترجع هذه الأموال إلى وين إلى السيد فيكون قد رجع بصدقته، فيجعلها آخر شيء يقول له إذا ما بقى عليك إلا هالعشرة ألاف سأسقطها عنك فلا يكون بهذا قد رجع بصدقته فعلى كل حال هنا هذه الأموال التي يكتسبها يعطيها السيد إذا قلنا هو وما يملك أصلا للسيد فكيف يفتدي بمال السيد نقول لا هو يخلي بينه وبين الاكتساب ويتفق معه على مال معلوم وبهذا يكون مكتسبا طيب لو أنه لم يوفي لم يستطع وكان قد جمع مالا جمع خمسين ألف وكان المطلوب منه مئة ألف وانتهت المدة وما جمع إلا خمسين صدقه من هذا وزكاة من هذا وكسب بيده وما أشبه ذلك فجاء هذا الإنسان وقال مدام هذا ما استطاع أن يوفي أنا أريد أن أشتريه طبعا الأصل أن المال يرجع إلى السيد، نعم. فماله للذي باعه، إلا يشتري المبتاع يقول له بس هذه الأموال اللي بيده أو الحلي ال أو الحلية التي عليه أريدها، أو يقول له هذه الآلة التي يصنع بها أريدها مثلا، نعم. الآلة أو السلاح الذي مع هذا المملوك هذا رجل مملوك معه سلاح أو نحو هذا فالشاهد أنه إذا اشترطه المبتاع فهو له والمسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم نعم وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه عن ابن عباس مثله يقول من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه كثير من أهل العلم الآن الحديث ذكر الطعام مثل البر وما أشبه ذلك لو كان لو كان الذي اشتري غير الطعام غير الطعام لو أنه اشترى سيارة فهل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستوفيها هل يصح له التصرف فيها قبل الاستفاء قبل القبض نعم الآن عندنا الأشياء المبيعة هنا من ابتاع طعاما الطعام يكون مكيلا أو موزونا نعم فهذا بنص الحديث لا يباع حتى يستوفى لا يباع حتى يستوفى وفي لفظ حتى يقبضه قد يكون هذا ومن أهل العلم من ألحق به بهذه الأشياء التي تكال أو توزن ما يحصل به الذرع أو يكون معدودا فلا يبيع حتى يستوفيه لكن غير ذلك الأشياء التي تكون كالبعير السيارة جهاز كمبيوتر ونحو هذا هل يجوز له أن يبيعه قبل الاستفاء هنا الحديث من اشترى طعاما أو من ابتاع ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه مفهوم المخالفة أن غير الطعام يجوز له أن يتصرف فيه قبل القبض لو اشترى عمارة يجوز له أن يتصرف فيها قبل القبض وهذا هو مذهب الحنابلة خص ذلك بالمكيل والموزون والذي لا يجوز أن يتصرف فيه قبل الاستفاء ومن أهل العلم عممه وقال لا فرق وهذا مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا لا فرق وبعضهم عممه واستثنى العقار فقط وما يدل على تعميمه هنا قال أشار قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بعد روايته للحديث قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله يعني مثل مثل الطعام أنه لا فرق وهكذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فهذا عام فلا فرق بين الطعام وغير الطعام ولا العقار ولا غير ذلك وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن ذلك إن كان يعني المنع من التصرف فيه إن كان قد دخل عليه من جهة الشراء أو أفوا إن كان التصرف فيه من جهة البيع من جهة البيع لأن هنا في الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه طيب لو ما باعه لكن أعطاه لإنسان آخر هدية ثم الحكم وهبه او اشترى مملوكا وقبل ان يستوفيه من البائع قبل ان يأخذه منه قال هو حر لوجه الله اعتقه فما الحكم في مثل هذا نعم لو تصدق به صدق بهذا الطعام بهذا الطعام فلا يبيعه حتى يستوفيه قال هو صدقه للفقرة كل ما جاك فقير عطاه الحديث قال فلا يبيعه إيش نفس الشيء يجوز ولا ما يجوز ما, ما, يجوز. ما يجوز لكن النهي هنا عن البيع النهي عن البيع نعم يجوز إيش يكمل هو قال لهذا الطعام هذه الكيسة من الرز دارك الله فيه كل ما جا فقير عطه منها كيلو، عطه منها كيلو، جالي لل صاحب المحل المتجر وقال له هل كرتونة العصير عند الحرم؟ هذا بائع صاحب محل مقادل الحرم وقال له كل ما مر عليك أحد من الفقراء دولا أعطيه من هذا العصير اللي عندك كل هذه قال له كل قوارير الماء هذه هذه كمهبة هذه قيمتها وبارك الله فيك وزعها على هل إذا جاء أحد عطاه كل ما مر عليك واحد عطاه يجوز ولا ما يجوز هذا يفعله الناس أليس كذلك عطاه الثمن هو ما يبغى يستوفي هو ما يبغاها هو يقول له هذه الآن صدقة هذه صدقة هذه الكمية اللي عندك عصرتها من هذا العصير خلص اجعلها خلها ثمنها وكل ما مر عليك واحد أسقه منها هنا قال من اشترى طعاما من بتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ها كيف لمنع التنازع. طيب هل هنا يحصل تنازع؟ ها؟ ما يحصل التنازع. ما يحصل تنازع. ما, ما لم يتعلق به حق البائع. يتعلق به حق البائع. مثل لو إنه ما عطاه الثمن. وقال له ما تأخذه. حتى تأتيني بالثمن. ما يقول له من جاك عطاه. ما يستطيع. ولا يستطيع أن يعتق الرقيق لأنه تعلق به حق الغير أو يهبه ويقول ما شاء الله هذه السيارة أنا بعطيك إن شاء الله قيمتها بعد سبوع يقول إن شاء الله بعد سبوع عصلك إياه فيذهب يقول يا فلان هي وهبتك إياها ويأتي هذا ويقول له هاته السيارة فلان وهبنيها ما نعطيك إياها لن يعطيني لن يعطيني الثمن فهنا تعلق به حق البائع لكن لو ما تعلق به حق البائع قال له خذ هذا الثمن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبيعه. طيب بهذا الاعتبار الآن فلا يبيعه. لو أنه باعه كأن العلة والله تعالى أعلمه قد يفهم من بعض كلام ابن عباس رضي الله عنهما نعم إنه علله بأنه بيع دراهم بدراهم واضح. الآن هذه السلعة هذا الجهاز أو هذا الطعام خلينا حتى ما نقول أنه يختلف غير الطعام المكيل أو الموزون لا هذا مئة صاع من البر اشتراها من هذا البائع وأبقاها عنده واضح اشتراها بكم خمسمائة ريال وجاء لي إنسان آخر وقال لا يا فلان تشتريها مني بخمسمائة ريال بستمائة ريال قال له إيه هات ستمائة ريال وخذ ويمكن يبيع هذا بالآجل بعد يبيع هذا الثالث ويقول لك شفها هذه موجودة عند فلان راح خذها منه ويجيك ذاك ويبيع أيضا وهكذا فتصير المسألة كأنها بيع دراهم بدراهم هكذا علّله ابن عباس رضي الله عنه السلعة باقية والناس يبيعون ويشترون وهذا أدى إلى التحايل في مسألة العينه هو عكس العينه، فتأتي لإنسان عنده مئة كيس من الرز مثلا ومحطوطه من يمكن عشرين سنة ثلاثين سنة ما تحركت معتق كما يقال وهي باقية، فكل ما جاء واحد يحتاج إلى دراهم قال له خذ هذه المئة كيس ثلاثين ألف ريال ثلاثين ألف طيب خلاص بعضهم يقول ضع يدك عليها على أساس الحيازة بوضع اليد باللمس وعلى كل حال ثم يأتي ويحتال إما بطرف ثالث وسيط يتفق معه أو مباشرة يقول لو شرأك تبيعا فاشتبه فيها أنا أشتريها منك 25 ألف نقدا وهو شاريها نسيئة جيد. هذا لا يجوز طبعا الصورة هنا ليست كذلك لكن على كلام ابن عباس رضي الله عنه أن المسألة تتحول إلى بيع دراهم بدراهم. لا لابد أن يأخذ السلعة ويحوزها ثم يذهب بها يعني المقصود لا يشترط أن يذهب بها إلى محله هو لكن يخرجها عن محل البائع يخرجها عن محل البائع بمعنى أنه لو نقلها من الدكان نعم على الرصيف يكون قد حازها واضح نعم وما يدل على صحة الهباه وأن النهي عن البيع بعينه ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر أنه كان على بكر لأبيه في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان هذا البكر سريع وصعب غير مروض فكان يسبق الناس وعمر رضي الله عنه يرده وكل ما سبق الناس رده عمر رضي الله عنه وابن عمر لا يستطيع السيطرة عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر عمر أتبيعه قال هو لك يا رسول الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يشتريه منه قال بعنيه فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت هذا في البخاري لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر وعليه ابنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه وإنما مباشرة قال ابن عمر هو لك فاصمع به ما شئت فأين الاستفاء هنا إلا على قول من يقول بأن ذلك يختص بأخذ المكيل والموزون طعام ومعده لاحظتم وقلنا الأقرب والله أعلم إنه لا يختص بالطعام ولا بالمكيل ولا الموزون كيف يأتي هذه نعم يأتي لكن هذه لا تدخل في الاستيفاء العرفي أصلاً في هذه الصورة حديث ابن عمر طيب هنا في قوله حتى يستوفيه قال وفي لفظ حتى يقبضه حتى يقبضه طبعاً من أهل العلم كشيخ الإسلام سينا رحمه الله من استثنى في مسألة البيع أن يبيعه على البائع بثمنه يعني ندم حينما اشتراه رأنا لا حاجة له فيه وقبل أن يستوفيه قال البائع تشتريه حتى ما ندخل مسألة الربا أو مسألة الحيلة أو كذا وشريب خمسمائة ريال ثم بعدين تندم قبل أن يستوفيه فقال البائع تشتريه مني بنفس القيمة التي قد يكون السعر قد ارتفع أو نحو هذا فالبائع قال نعم اشتريه منك فاشتراه منه فشيخ الإسلام يرى من هذه الصورة لا شبهة فيها وأنه لا يدخل في باب الرباء وأن ذلك يجوز قبل الاستفاء إذا كان على البائع بثمنه بنفس الثمن هنا هذه اللفظة حتى يقبضه نعم فيها زيادة في المعنى باعتبار أن الاستفاء يمكن أن يفسر بالكيل أو بالوزن يعني بعض العلماء قال حتى يستوفيه إذا كال له فهذا استفاء استوفاه كيلا استوفاه وزنا من الوفاء فالاستفاء السين والتاء للطلب فهو طلب الوفاء فإذا كال له أو وزن له فحصل الاستفاء فهنا هذه اللفظة الثانية توضح ذلك حتى يقبضه فلا يكفي أن يكيل له أو يزن بل لا بد من القبض، ولهذا يقال لا بد من هذا وهذا. فإذا كان معدودا فالعد مع القبض، وإذا كان مذروعا كالقماش مثلا فأن يدري له مع مع القبض الحيازة. ومسألة الحيازة تختلف. فالأشياء التي تقبض في اليد تأخذ باليد مثل الدراهم نعم فهذه بالتناول وهكذا أيضا لو أنه اشترى منه قلما أو نحو هذا فهذا باخذه، بقبضه والأشياء إذا نظرت إليها تجد أنها إما منقولة وإما ثابتة إما منقولة وإما ثابتة فالأشياء المنقولة نعم من أهل العلم من يقول حيازتها بنقلها تنقل هذه الحيازة والأشياء الثابتة يكون ذلك بالتخلية يكون بالتخلية ولو أنه باع له ألف طن من الحديد فهذا يكون بماذا, حياز... بماذا تكون حيازته بالتخلية ولا بالنقل بالنقل ينقل لو بعله أخشاب هذه بالنقل لو بعله سمنت فهذا ينقل لو بعله أرض تنقل لو بعله مزرعة لو بعله أشجار فهذه بالتخليه بالتخليه ومثل هذا يرجع فيه إلى العرف إلى العرف فإنه يتأثر بذلك بمعنى أنه قديما كان بمجرد التخلي في مثل هذه الأشياء بمعنى أنه يعطيه البعير وانتهينا البستان يعطيه المفتاح وانتهينا فإذا قلنا بالتخلية نقول السيارة أن يعطيه المفتاح و... فمثل هذه يرجع فيها إلى العرف ما هو الحيازة هل هي بنقلها هل هي بالتخلية هل هي بنقل الملكية بالنسبة للأرض الصك العقار صكوك يوضع باسمه أو يكون هذا بالنسبة للسيارة الجديدة بالأوراق الجمركية تسجل باسمه وهو السيارة المستعملة في المعارض أو ما في حكم المستعمل يكون بورقة التي تكتب في المعرض ويستطيعون التبايع فيها إذا كانت المسألة أيضا لا تحتاج إلى نقل نقل السلعة يعني بمعنى لو أنه جاء إلى معرض وهذا الإنسان يجلس في هذا المعرض ينظر في سيارات يرى أنه يربح فيها ويشتريها ويبيع فجاء إنسان وجاء بهذه السيارة في هذا المعرض جاء هذا وقال أنا بشتريها منك وين يذهب بها هو يريد أن يضعها في نفس هذا المكان نعم وهكذا إذا كان المكان ليس محلا للبائع إنسان جاء ووقف في محل الحراج وجاء واحد من هل يبيعون يشترون اشترى من هذه السيارة هل نقول لابد أن تنقلها ولا يستطيع أن يحرج عليها بنفس المكان وهذا يحصل كثير حتى في بيع الأدوات يسألون عن هذا اللي يشترون أثاث مستعمل وما أشبه ذلك البائع ما هو محلة ذلك البائع الأول اللي جاب الأثاث للسيارة وجاء بهم بيته إلى هذه الساحة وهذه الساحة لا يملكها أحد هي ملك البلدية فجاء هذا الإنسان وهو بيع شرائي واشتراها منه وذاك ذهب فجلس هذا يحرج عليها هل يجوز هذا ولا ما يجوز في نفس المكان ما المانع منه لا يوجد مانع فإذا خلى بينه وبينها كفى ذلك المقصود أن الحيازة تكون بالتخلي والعرف له ارتباط بهذا المعنى والله تعالى أعلم طيب تفضل نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويست ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوما لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكل ثمنه جمله أي أذابه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر حرم بيع الخمر والقاعدة في هذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه حرم بيع الخمر وهنا يقال يحرم بيعها مطلقا بيع الخمرة سواء كان ذلك للتداوي بها إذا كان يتداوى بها أو لتخليلها لمن يشتريها ليخللها أو لأي أمر من الأمور فإنه لا يجوز لكن يبقى النظر نحن نعرف أن كل مسكر فهو خمر فيما لا يتخذ للشرب أصلا لا يعد لهذا مثل بعض أنواع الكحول المسكرة لأن الكحول منها ما يكون ساما قاتلا لا يسكر ومنها ما يكون مسكرا فالكحول المسكرة هل نقول بأنها خمر ولا يجوز بيعها طبعا الناس يحتاجون إليها يشترونها لأغراض كثيرة جدا تشترى للمختبرات تشترى في صناعة الأدوية للتعقيم لمعاني كثيرة فهل يقال إن كل ما يسكر لا يجوز بيعه وهذا سينتشر إلى أمور تمس إليها حاجة الناس ويلحقهم فيها الحرج يعني الآن البنزين مثلا يسكر ولا ما يسكر, يسكر. مع أنه قد يقتل الأشياء الثانية التي تعطاها بعض السفه الغراء يوضع المفروشات يسكر ولا لا. السكر يدخل في أشياء كثيرة مما نشاهده الـ الـ الـ الأصبار يدخل فيها هذا هذه المادة المسكرة فهل يقال إن ذلك يشمل يشمله هذا الحديث حرم بيع الخمر فلا يجوز أن يباع كل ما يمكن أن يسكر فالبنزين والكحول ولو لم يكن ذلك معدا للإسكار يعني ما يتعاطى أصلا ولا صنع لهذا وإن اجترع عليه بعض السفها وتعاطاه على سبيل الإسكاب لكن ذلك لا حكم له لأنه ما صنع لهذا ولا هو هو له فهل قال إن هذا يحرم ولا ما يحرم ما يحرم هنا الذي أظنه أقرب الله علما من هذا لا يحرم وإنما يحرم ما أعد للإسكار للشرب وما في معناه ما في معناه مثل أعد أصلا هو صنع من أجل يسكر به الإنسان عن طريق الشم عن طريق الوريد عن طريق بأي صورة من الصور فهذا هو الذي يحرم وأما ما وضع لغير هذا المعنى فإنه يجوز بيعه ولا يقال له في الإطلاق أو العرف أو التسمية ما يقال له خمر ما يقال له خمر وبهذا يقال يجوز بيع الأطياب العطور التي فيها الكحول ولو أن الإنسان إذا شرب بعضها قد يسكر نعم يقول إن الله حرم بيع الخمر إذن الخمر يجب أن تراق تتلف والميتة والخنزير الميتة المقصود بها كل الميتات ولا ما يحصل ما ما يحصل له التنجس بالموت وهل كل ما يحصل يعني الآن ما لا يحصل له التنجس بالموت أيضا هل يكون بيعه حلالا ولا المسألة فيها تفصيل فيها تفصيل ومن الميتات ما لا ينجس مثل الآدمي الإنسان هل ينجس بالموت لا فهل يجوز بيعه لا يجوز طبعا تقول بيعه كيف يباع نقول نعم ممكن يباع يباع بماذا القتلى في المعارك المشركون لما طلبوا أن يدفعوا ثمنا في بعض المعارك لقتلهم أبا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القد يطلب ديعه بسبب أنه تشريح, تشريح تشترى الجثث وهذا لا يجوز ال وهناك أشياء لا تنجس بالموت مثل السمك والجراج فيجوز أكلها وحلت لنا ميتتان فيجوز أكله يجوز بيعه لو جاء إنسان وجد جراد ميت له أن يأكله له, له أن يبيعه وهكذا الأسماك وهناك أشياء أيضا لا تنجس لكن لا يجوز بيعها غير الآدم مثل ما لا نفس له سائلة فراش حشرات التي لا روح لها عفوا التي لا ليس فيها دم سائل فمثل هذه لا تنجس بالموت لكن أيضا هي لا ينتفع بها فلا تباع وما عدا ذلك لا يجوز بيعه ولهذا يقال الحيوانات المحنطة مثلا لا يجوز أن تباع ولو قلنا إنها ليست بتصاوير أو تماثيل التي تمنع من دخول الملائكة وفيها الحديث والوعيد وكذا أنها لا ينطبق عليها لكن لا يجوز بيعها لكن متى يجوز للإنسان أن يدفع الثمن فيها إذا كان ذلك في مقابل الصنعة المواد التي وضعت الحافظة والصنعة التي عملت فيها فقط أما كثمن فلا يجوز والذي يحصل الآن الذي يباع ما هو تباع نفس هذه مع الصنعة تباع نفسها بدليل أن تتفاوت أسعارها غاية التفاوت إذا سألت عن سعر ال الصقر، فتجده يختلف تماماً عن سعر الحدأة أو النسر، ولا لا بإيش اختلف الثمن؟ ببهل؟ فالشاهد إنه لا يجوز بيع الميتات، وهناك أشياء ليس لها يعني. لا تتصل بها الروح كما يقال وليس لها حكم الحياة والموت مثل الشعر صوف الوبر هل يجوز أن يباع من الميتة اي نعم يجوز لو جئنا وجدنا قطيع من الغنم قد مات جاء صاحبها قال بدلا من تذهب هكذا نجز الصوف فجز أصوافها أو بار الإبل أو أشعار الغنم فهنا في هذه الحال يجوز ولا ما يجوز يجوز ولهذا قال الله عز وجل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا فهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت لأن هذا ليس له حكم الحياة طيب والميت والخنزير والأصنام أصنام سواء كانت معبودة أو ليست بمعبودة تماثيل لا يجوز بيعها لا فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يضلى بها السفن ويدهن بها الجلود من أجل أن تلين ويستصبح, ويستصبح بها الناس يستصبح بها الناس أن يضعونها وقودا للسراج فقال لا هو حرام هو ضمير هنا يرجع إلى ماذا يرجع إلى البيع الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه هنا قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وعطف عليها باقي الأشياء حرم بيع الخمر قال لا هو يعني البيع ولا هو يعني أجزاء الميتة يحتمل هذا وهذا فمن أعاده إلى الميتة إلى أجزاء الميتة هذه الأشياء المذكورة اللي هي الأدهان أو الشحوم شحوم الميتة نعم قال لا هو حرام فمعنى ذلك أنه لا يجوز الانتفاع بها بحال من الأحوال أبدا ومن أعاده إلى إلى البيع وهو المذكور أولا في الحديث وسبب هذا الإيراد من قبل الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا هو حرام هم قالوا أرأيت شحوم الميتة يعني بيع شحوم الميتة لأنه فيه نفع فمن أعاده إلى البيع قال يجوز الانتفاع بها من غير بيع يعني لو بذلت له بالمجان أو كانت عنده وماتت فأخذ من شحمها ووضع وقودة للسراج أو طلى بها السفن أو نحو هذا فهذا لا إشكال فيه وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وتلميذه ابن قيم أنه يجوز الاستصباح بها من غير بيع وكذلك أيضا الانتفاع بطلاء السفن وغير ذلك من المنافع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فبيع ما حرم الله عز وجل على الإنسان هو في الواقع نعم إذا باع الميتة كأنه أكلها لأنه قد أكل ثمنها وهكذا من أهل العلم في مسألة الميتة من أعادد والخمر من أرجع علة ذلك إلى النجاسة إلى أنها نجسة وال ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن العلة في ذلك أن الله حرم الانتفاع بها أو حرم يعني بالنسبة للخمر وبالنسبة للميتة حرم بيعها حرم بيعها ف ولهذا يقال ليست العلة هي أنها نجسة بدليل أن هنا ذكر الأصنام والأصنام ليست بنجسة العين والله عز وجل لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والنجس فالنجاسة قد تكون حسية وقد تكون معنوية رجس من عمل الشيطان ولا شك أن الأنصاب والأزلام أنها ليست نجاستها حسية وإنما هي نجاسة معنوية والله تعالى أعلم ولهذا فالأقرب والله أعلم أن نجاسة الخمر أيضا أنها نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية بأدلة كثيرة ليس هذا مقام إرادها لعل هذا يكفي عندكم سؤال اليوم أطلنا عليكم كم بقينا نعم قبل زيت الحشيش أولا أنا قرأت بيان صادر من وزارة التجارة نعم يقولون أنه أجري التحاليل على هذا الزيت الموجود اللي يباع بأسعار حالية 300 و 400 وأقل شيء يمكن 250 يقولون تبين أن هذا أصلا ليس بزيت حشيش أصلا ثم هذا الموجود إضافة أيضا إلى زيت الحشيش ليس له أي علاقة بتنمية الشعر ولا تقويته ولا إنما هي أوهام يتوهمها الناس تحط المرأة في شعرها تقول ما شاء الله شوفوا غدا أسود وصار كثير وطايل ما شاء الله هو لا طال ولا تغير فهم يقولون حللوا هذا هو ليس بزيت حشيش و زيت الحشيش لا علاقة له بإطالة الشعر وتقويته وهذا الموجود سواء كان زيت حشيش أو لم يكن ليس له علاقة بإطالة الشعر ولا تقويته واضح لو أحد قال أن زيت الحشيش مثلا فعلا يقوي الشعر هل يجوز استعماله ولا لا يعني إنما حرم تعاطيه على وجه الإسكار مثلاً هذا قطعا لكن الوجوه الأخرى قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه في الخمر لو أخذنا بعموم المقتضى يعني المقدر المحذوف فاجتنبوه ما قال اجتنبوه شربه فيدخل فيه التداوي به وغير ذلك وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم في عموم المقتضى كما قال في المراقي والمقتضى أعم جل السلفي عممه يعني أكثرهم فيحمل على أعم معانيه فعلى هذا يقال لا يجوز التداوي به وقد ورد عن ابن عمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها وورد عن ابن عمر في التداوي بالخمر قال لا أضعه على قرحة في دبر دابتي عفوا في دبر حماري لاحظت هذا في الخمر على قرحة في دبر الحمار الله أعلم. ما يرتجح قول لا هو حرام للبيع، إنه هو البيع. في نهاية الحديث ثم باعه. إلا. ثم باعه إلا. لا إيه لا هو حرام. نعم. صدق. يضمنها البائع. يضمنها الباء نعم كيف شلون لإجار المنتهي بالتمليك الأقرب الله أعلم أنه لا يصح ولا يجوز ولا يوجد أصلا شيء اسمه إجار منتهي بالتمليك أصلا لكن هؤلاء يخترعون كما ذكر لي بعضهم يقولون هم السبب في هذا أول كانوا يبيعون بالتقسيط، فصار كثير من الناس يدفع قسطا أو قسطين ثم بعدين ما يعطيهم شيء ويبدون مطالبات في المحاكم فالقاضي يقول فنظرة إلى ميسرة هذا الرجل يقول لهم يا جماعة أنا ما عندي إلا هذه السيارة أودها عليها الأولاد للمدرسة وأذهب بها إلى عملي ما عندي غيرها فالقاضي يقول أنظروه فهم يقولون نحن ما فتحنا مضرة وجمعية هم هكذا يقولون هذا كلام أحد هؤلاء التجار فماذا فعلوا ابتكروا هذه الطريقة من أجل أن لا تسلم الاستمارة لا توضع السيارة باسم هذا المشتل فقالوا نسميه أجر وهو ليس بسعر الأجرة, الأجرة المعتادة وهذا الذي اشترى أصلا لو قيل له استاجر سيارة يوم تعطلت سيارته صار له ظرف جاء من المطار أي سبب من الأسبوع لو قيل له يمكن استاجر سيارة يوم واحد أو أسبوع قال لا يا أخي أنا مشي حالي فيها اليوم ولا في الأسبوع بدون ما استاجر السيارة ويستاجرها سنوات ليست أجرة مثل وهو إنما تعلقت نفسه بشرائها ثم أيضا حينما يمر عليه سنوات تمر سنتان مثلا لو قيل له هذه السيارة أنت الآن ترغب فيها قال لا ولكن الآن أنا مرتبط أنا دافع على هل أقساطي كلها اللي اسمها أجر؟ فمُضطر إني آخذها ماذا أصنع ولا ما بيها مديرها صار قديم وتغيرت السيارة ما عاد هي الآن محط نظر الناس وكذا كما كانت حينما كانت جديدة تتشوف إليها النفوس لكن أنا مضطر أباخذها ثم أيضا عقد البيع هو عقد على العين عقد على العين المباعة وعقد الإجارة هو عقد على المنفعة فلو أنه عقد على المنفعة عشرة ملايين سنة ما تتحول إلى ملكه في يوم من الأيام إلا بعقد آخر اسمه عقد بيع فما في شيء اسمه أجار منتهي بالتمليك واضح؟ هذا اللي يسمونه صبرة كان يفعل بالأجار مدة طويلة ما عني الأجار المنتهيب التمليك لا الأجار المدة الطويلة كان في القصيم مثلا يؤجرون البيت بيت من طين يؤجرونه أربعمائة سنة ومن الطراءة في أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جاءه اثنان واحد مستاجر البيت أظن أن أربعمائة سنة وجاي متندم وجاي راجع الله يقول أبغى أزيد أبيك تكتب لنا أكثر أربعمائة وخمسين مدري خمسمائة سنة قال للشيخ روح أنت الحين ولا ولامنا مضت الأربعمائة سنة تعال ونمدد إن شاء الله تعالى في المدة إيه نعم نعم طيب باقي شيء نعم فضل إيه إذا يوصلونه خلاص مو مبلازم هو اللي يوصله لكن الناس يحتالون في هذا أنا ما أردت أن نطيل في هذه المسألة يحتالون بألوان الحيل الآن الذي يفعلونه البنوك هو احتيال يقول لها الآن هذا اللي يسمونه البنوك القرض الميسر مدري يسمونها التيسير التيسير, التيسير, التيسير هذا كله احتيال على الربا يجي يقول له احنا نبيعك حديد حديد هو الرجل يبغى هل مئة ألف يبغى يشتري فيها سيارة يقولون نبيعك كذا طن من الحديد هو ما عنده لا يبي الحديد ولا فكر بيوم من الأيام انه يشتري حديد ولا خطر له في بال ولا عمره شرى حديد بحياته جيد ولا يعرف يبيع ولا يعرف قيمة الحديد يقول كذا طن من الحديد تسجلها عليك طيب والنهائي قالوا الحديد هذا حنا نبيع لكياه بمعرفتنا وبسوق ويلا الحديد هذا قيمته مئة ألف نبيع لكياه وحنا نبيعها الآن بالسوق وهذا بالأجل طبعا مئة ألف تدفع بالأجل وحنا نبيع لكياه إن شاء الله ب خمسة وثمانين ألف حالة الآن. الآن سوق البورصة ولا في دخل أصطيب وهو جالس عندهم ما درا اللي عطوه الثمن تفضل بعثالية البركة. وإيش هي المسألة؟ هي هذه عطوا هات خذ 85 رجعها 100 عليك 100 كمية مسجلة. ويشبه هذا حدد البيت اللي أنت بغاه حدد الفيلا اللي أنت بياه. وهم لهم بياعين شرائين في البيوت ولا في العقار ولا في غيره إنما هم مصاصو دماء ها قد يكون في حقه بعضهم ما في حقيقة بعضهم أوراق وبعضهم في حقيقة لكنه كلها حيل على الغرباء يقول له رح شوف البيت اللي انت بيه وحنا نشتريه ونبيع كيام بالأقصاد حشرهم مليون يقول نبيع كيام مليون ومئتين بالأقصاد سجل عليك وبعضهم يقولنا لا نلزمك بهذا وبعضهم يقول هذا كله احتيال على الربا. هذا مو بتورق هذا احتيال على الربا. كل هذا احتيال على الربا. الرباء مثل هذا يتفقون فيه على شيء واضح يرفع الخلاف لأن كل ما يحصل فيه الغرر وال فإنه ممنوع شرعا فإذا كان سيمضي عقدا مع إنسان باعتبار أنه يقول له أنا أبني لك هذه الفيلا بمليون وقد تكلف مليون واربعمائة في الواقع زيد بسبب ارتفاع مواد البناء هذا متوقع أنه ترتفع وتنخض فيحتاط لنفسه بطريقة كان يقول أنت عليك التوريد أنت يا صاحب البيت أنت عليك توريد المواد وأنا علي العمل ويخرج من هذا الأشكال يتفقون على طريقة بين واضحة واضح أو يقول له أنا أجيبها إذا كنت أنت ما تعرف السوق ولا تعرف أو ما عندك وقت أو كذا لكن نحسبها فواتيرها الشغل محدد الناحية الصناعية محددة أنا ببني لك هذا البيت بأربعمائة ألف ريال عمل يعني صنعه هو ولكن المواد هذه تختلف أسعارها ترتفع وتنزل مضطربة وأنا لا أستطيع إني أدخل في أشياء من هذا القبيل فهنا ما حصل لهذا ولا هذا فإنه يلزمه يتزمه خلاص هو التزم بهذا ولو خسر كيف؟ أنا أوقفه لأنه جاهز. هو يت التزم له بهذا وحصل الاتفاق عليه والعقد جيد فربح خسر قد تنزل أيضا هذه الأشياء ويربح أرباح مضاعفة لكن ال يحسم بالإنسان صاحب الطرف الآخر يعني أنه يقيل هذا الإنسان وجاءت أحاديث فضل هذا نعم. ويتجاوز عن هذه الأمور ويعوضه والله أعلم. لكن في صور أخرى كثيرة في, ال... في ال... نعم نعم كيف بيع الأسهم كل هذا كل هذا التورق بالأسهم لا يجوز والله أعلم كل هذا والمعاد لا يجوز والسيرة لا يجوز كل هذا النوع من التورق لا يجوز وهذا كله احتيال على الربا. والصور الواردة في التورق غير هذه. هذول البنوك هذول ناس محترفين في استغلال حاجة الناس. نعم. ووالعلة التي من أجلها حرمة الربا والله تعالى أعلم وتحقق في هذا استغلال الحاجة ولا يزيد الضعيف والفقير إلا فقرا ولا يزيد هؤلاء إلا جشع وغنى. هذول ناس ما هو بعندهم سلع تقول مثل التجار أنا أجي الآن لواحد عنده سيارات. وأشتري من هذه السيارة بالأقصاد نحن نقول إذا اضطر الإنسان لهذا فهذا أسهل وإن كان من أهل العلم أيضا من حرمه نعم ومنهم من قال إذا كان ليس له إلا هذا اللون من البيع فيجوز وإن كان عنده سعر بالنقد وبالتقسيط فلا يجوز المهم أن هذا أسهل هذا عنده سيارات قد تكسد هذه السيارات قد ترتفع أثمانها قد تنزل قد يتعدى الموديل واضح فيضطر ينزلها يسوي عليها عروض لكن هذولا ما عندهم شيء إطلاقا ما عندهم إلا استغلال الحاجة شوفون اللي محتاج لو أنهم عرفوا أنك يوم تجيهم تقول لهم أنا أبغى هذه الأرض أو هذه السيارة قالوك نعم وحنا ترى ما نلزمك فيها حنا نشتريها وما نلزمك فيها نعم هم ما يقولون ما يتوم بها ولا يشترون اللي عارفين أنك تبيها ولو جاهم أحد وقالهم ترى فلان مهم شرأي ترى يطلع منكم يروح العشرين واحد بعدكم ما يمكن يشترونها هؤلاء يصرح بعض مدراء البنوك. إنه نسبة الاحتمال عندهم المخاطرة واحد بالمائة ما يدخلون هذا أحد الأخوان عمل رسالة ماجستير في بعض المعاملات المعانصرة اللي ما فيها محظور وقال هي مطبقة في بعض البلدان مثل السودان وبعض ليش ما تسوون هنا قالوا هذه فيها مخاطرة حنا شيء اسمه واحد بالمائة مخاطرة ما ندخل فيه ولذلك شوف التمويل حقهم هل يعطون المسكين المساكين المساهمين اللي طاحوا بالأسهم يقول حنا نعطيك خمسمية ألف ما نبغى منك فوائد نعطيك مليون إضافة إلى المليون اللي عندك بس ها نزلت سعر الأسهم عندك إلي مستوى معين المليون هذه بالمسهى شيء اللي أعطيناك إياها ترى أننا بنبيع وتفوضنا أنت من الآن تكتب لنا تفويض فيبيعونها ويخلونك مليونك راحت ويقول لك يلا مليوننا هذه حين بعنا واستوفيناها مع السلامة هذه طريقة البنوك فال... ما هم ناس أصحاب سلع يبيعون ويشترون ويحصل لهم الربح والخسارة كغيرهم من الناس هم لا هم يشتريها من أجلك و... والعجيب الناس أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سألته عن هذه المسألة سنة 1403 من أجل شخص ألحق أن أسأله شراء سيارة أول ما بدأ في هذا فيما نعلم بنك التمويل في الكويت بيت التمويل كان هنا ما يعرفون هذه الأشياء فهذا الرجل اشترى سيارة من هناك مستعملة وكأن فرح بها فقلت له هذا ما يجوز اشره بنفس الطريقة دي قال كيف وكذا فقلت له ما يجوز هذا الكلام وقال طيب ما العمل لتردها عليهم قال ما يرضون فقلت له خلني أشوف لك الشيخ ابن عثيمين فاتصلت عليه الشيخ رحمه الله عليه من شدة الغضب يعني كاد يخرج لي من السماعة غضب ما احتمل أن يسمع السؤال قلت يا شيخ أنا عارف أنه ما يجوز وما هو بأنا اللي شاريها أصلاً أنا أسأل عن شخص قد اشتراها قال يرجعها قلت ما يرضون يرجعونها ماذا يصنع هو الرجل طابت نفسه منها كرهها الآن ماذا يصنع بها قال خلاص يبيعها بالطيب هو الآن البيع فاسد يوم اشتراها العقد فاسد فكيف يترتب عليه فما ترتب عليه فهو فاسد الآن إذا باعها الآن وهي حصلت له بعقد فاسد فما حصل له المبيع عصرا وما دخل في ملكه وذلك ما يحل لهم التصرف بالثمن ولا هذا بالمبيع الانتفاع فكيف يبيعها؟ قال جرش يسويها يرمي باب الشارع فالشاهد أنه الشيخ إلى أن توفي رحمه الله لا يحتمل أن يسمع سؤالا في هذه المسألة فالشاهد أنه طبعا ليس هذا محل اتفاق من أهل العلم أن يجيز هذا كما هو معلوم لكن يكفي هذا ان هطلنا اليوم كثيرا